هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ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 فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قر مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم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 ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَنَفَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قل سير في الأرض ثم ضو كيف كان عاقبة المكذبين قل من ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسير وحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه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 ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وطل عنهم ما كانوا يفترون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 يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنهَوْنَ عَنْهُ وَيَدَّعُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على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 قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بنقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة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 وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهن وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقنون قد نعلم إنه ليحزن كالذي يقولون فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ Walaupun kuzhbit rasulum min qabli kaf, fucbaru ala ma kuzhbitu wa uzhu hatta atahum nassuna, wala mubdil rikarimatillah, walaupun jaa'ak min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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعُهُمْ عَلَى الْهُدَا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثه الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قُل إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً لا يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْنٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَئِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَئِ يَجَعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Qul awaitekum in atakum azabillahi atau atatukum الساعة, agai rabbillahi tadaulain kum sadiqin, bal iyaahu tadaulun, fyaikshifu ma tadaulain kum, صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون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 حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبرسون فاقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين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 فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عَنِّي خَزَائِنَ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا الْقُرْبَى قُلْ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأذربه الذين يخافون أي يحشرون إلى ربهم ليس لهم من دونه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربا بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم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 قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ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 ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبح تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ ك ID ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ قل هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ إِلَى كُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان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 قُلْ إِنَّنِي وَلَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ وَنُرَدُّ عَلَى آثَارِهِمْ بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْ شَيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُمْ أَصْحَابٌ لَهُمْ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ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 Rakuk ba, Qal hada Rabbi, fala ma afa, Qal laa ahibul aafilin, fala ma ral Qamar baazigah, Qal hada Rabbi, fala ma afa, Qal لا أكون النَّمن القوم، لا أكون النَّمن القوم الظالمين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت. قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجونني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما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 وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطى وكلا فضل على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجبت بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَاءَكَ الَّذينَ آتَيناهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّورَ فَإِن يَكْفُو بِهَا هَؤُلَاء لقد وَكَلَّنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَٰئكَ الَّذينَ هَدَوْا اللَّهُ فَبِهِ دَاهُ مُقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّهُ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا berkehendak اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ Dan شَيْءٍ قُلْ berkehendaki agar الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى manusia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 وهذا كتاب أنزل له مبارك نصدق الذي بين يدي ولتوزع أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهب على صلاتهم يحافظون ومن أظلم مما نفترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم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 <.ية> مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَارِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجَ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ فالق انِصْبَحَ وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظُلُمَاتِ الْبَرِّ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 وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خطرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ مُنَشَّقَةً وَغَيْرَ مُتَشَابِهَةٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لآيات لقوم يؤمنون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 Maha Pencipta segala sesuatu, dan Dia berada di atas segala sesuatu sebagai Wakil. Tiada yang dapat Dia tahu kecuali Dia, dan Dia tahu فمن أبى صرف لنفسه ومن عم يفعلها وما أنا عليكم بحفيظ وكذالك نصرف الآيات وليقول درست ولنبينه لقوم يعلمون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 ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يؤمنون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 untuk mengonena keicanaan itu yang tidak memenепit zat and intentions dan mengotonginya untuk mengenaithey tetapi dengan mengenai tidak ia di Allah sayaしょう di والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق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 Iya tabi'un illa al-'zann, wa in illa yahrusun. Inna rubbaka huwa a'lamu mai yati'lu an sabi'ilih, فَكُنُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ومالكم ألا تأكلون مما ذكر رسم الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا مطررت إلي وإن كثير لا يضلون بأهواء بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذر ظاهرًا إثمه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 كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِهَا لِيَنْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَنْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُنْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى حَتَّى نُؤْتَى لما أُوتِيَ رسلُ اللهِ اللهُ أعلمُ حيث يَجعَلُ رسالتهَ سيُصيبُ الذينَ أَجْرَمُوا صغاراً عِندَ اللهِ وعذابُ شديدٍ بما كانوا يَبْكُرونَ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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا بِنَسْتَمْتِعُ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَنَا قال رَمْثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حكيم عليم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 وما ربك بغافل عن ما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إِيَشَأ يُذْهِبَكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاء كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ أَخَرِينَ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 فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفنح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا هذان الله بزعمهم وهذان شركائنا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 وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ذُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزُونَهُم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 Ked khasir الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقه الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين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 Kunu min semeri, jika asmog, wa atu hakoh yom pascadhi, walla انه لا يحب المسرفين ومن الانعام حمولة وفرشا كن ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين Tamania azwaj, min al-qa'n athnain, w min al-ma'z athnain. Qul azzaq raiharama min al-oseyain. Amma istamlat 'alaih arhamul-oseyain. Nabiuni b'ilm وَمِنَ الْأَيْبِ لَيْسَ نَيْنٌ وَمِنَ الْبَقَرِ لَيْسَ نَيْنٌ قُلْ أَذْكِرْ عِنْيَ حَرَّمْ أَمْلَؤْ سَيِّنٍ أم ما اشتملت عليه أرواحاً أنتين أم كونتم شهداء إذ وصّاك الله بهذا فمن أظلم من من افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِي إلَيَّ مُحَرَّمًا مُحَرَّمًا عَلَى طَعَمٍ يَطْعَمُ إلا أن يكون ميتا أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإن له لجسد أو فسق إلا لغير الله به فَمَنْ الطُّرُوَى غَيْرَ بَاقٍ وَلَا عَادٌ فَإِنَّ رَبَكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوا فقر ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين Seyقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء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 قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ قُلْ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ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 سَلَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذالكم والصاق به لعلكم تعقلون ولا تقرضوا ما لليتيم إلا باللتيه أحسن إلا باللتيه أحسن حتى يبلغ أشد وأوف الكيد والمزايا بالقصة لا نكلف نفسا إلا أسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرُبَا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاتُوا بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذلكم ووصاكم به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم يلقوا Yuminum, wahai kitab yang Allah turunkan, mubarak, fatbighu, fatbighu, at-taqul, أن تقولوا إنما أنسل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولون لو أننا أن علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله فمن أظلم ممن ومن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون الَّذِينَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا tidak menafgur nafsu iman, dan tidaklah kamu dapatkan keamanan dari sebelumnya, atau kamu mendapatkan kebaikan dalam imanmu. Kau إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ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 الله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.